فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسالعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوى في الآخرة ولهم عذاب عظيم